يقول السائل نرجو من فضيلة الشيخ توضيح المقولة من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق كيف ذلك هذه المقولة ذكرها أهل العلم قديما لأن من يجحد هذه المعاني العظيمة التي هي عبودية الله بالرجاء وعبودية, وعبودية الله بالخوف ويصف هذه العبوديات بما لا يليق بها وهي عبودية الأنبياء فلا شك أن هذا من طرائق الزنادقة في ردهم للحق وجحدهم له ومكابرتهم وأيضا غرورهم فيما هم عليه من أعمال فعبادة الله سبحانه وتعالى بالرجاء والخوف مع المحبة هي عبودية الأنبياء عبودية الأنبياء ومن الذي يا يتعدى مثل هذا التعدي إلا من فيه مثل هذه اللوثة لوثة الزنادقة في التعدي على مقام الأنبياء ووصف هذه العبودية التي عبودية الله بالرجاء وعبودية الله بالخوف أنها عبودية التجار أو نحو ذلك من الإسفاف في القول والعياذ بالله نعم. هل يؤخذ من هذه الفوائد أن الشيخ محمد العبد الرحيم رحمه الله لا يرى أن البسملة آية من آيات الفاتحة الله تعالى اعلم لأن الشيخ رحمه الله له له رحمه الله رساله اخرى له رسالة أخرى في سوره الفاتحه بناها على الحديث على الحديث قول الله سبحانه و... قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولهذا قال رحمه الله ولهذا قال رحمه الله أن سورة الفاتحة قسمت بين الرب وبين العبد نصفين ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد هذا ذكره رحمه الله في رسالة أخرى أفردها في تفسير سورة الفاتحة فهذا قد يستفاد منه هذا المعنى الذي أشار إليه السائل معنا. هل يمكن اعتبار حب المعاصي نوع من أنواع المحبة الشركية لا حب المعاصي نقص في الإيمان وضعف في الدين ولهذا الشيخ فرق رحمه الله تعالى فالمحبة الشركية هي محبة العبودية عندما تصرف لغير الله تبارك وتعالى فهي محبة شركية ناقلة من الملة أما محبة المعاصي مثل شخص مبتلى بمحبة محبة معصية من المعاصي لا يقال انه بهذه المحبة وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة بل يقال انه وقع في معصية عظيمة تنقص كمال إيمانه الواجب ولا تذهب بأصل إيمانه نعم يقول أليس في قوله تبارك وتعييك نستعين فيها كذلك توحيد ألوهية طلب الاستعانة قوله تبارك وتعالى إياك نعبد اياك نعبد هذا فيه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإخلاصها لله عز وجل وهي الغاية. وقوله وإياك نستعين طلب العون على تحقيق هذه العبودية لله. ولهذا قال العلماء إياك نعبد فيها الغاية وإياك نستعين فيها الوسيلة. اياك نعبد فيها الغاية وإياك نستعين فيها الوسيلة الوسيلة للعبوديه الوسيلة لأن تحقق العبوديه لله هي عون الله لك لا يمكن أن, أن تكون عبدا لله إلا إذا عانك الله إلا إذا عانك الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاد لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والاستعانة من حيث هي هي عبادة من حيث هي هي عبادة لله تبارك وتعالى فالاستعانة لا تكون إلا إلا بالله فهي من هذه الجهة عبادة ومن الجهة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله فيها تحقيق توحيد الربوبيه بمعنى إيمانك بانه هو الذي بيده الأمور وأنه لا ما وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يقول من راي في قراءة سورة الفاتحة عند القبور هل هي من باب الدعاء فيدعى بها عند القبر كما تقرأ في صلاة الجنازة الصحابة رضي الله عنهم سالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا آه آه ماذا نقول سألوه عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون عند زيارة القبور ونحن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته ويعلم عليه الصلاة والسلام علما لا تبلغه أمته مكانة هذه السورة ومنزلتها العظيمة فلما قالوا له ماذا نقول عند زيارة القبور هل قال لهم يقرأوا الفاتحة هل قال لهم اقرأوا الفاتحة هل يوجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه قالوا ماذا نفعل أو ماذا نقول عند زيارة القبور هل يوجد حديث إنه قال لهم اقرأوا الفاتحة هل يوجد أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا زاروا القبور قرأوا الفاتحة لا يوجد اطلاقا فماذا يكون هذا الأمر الذي يفعل بعض الناس عند زيارة القبور قراءة الفاتحة هل يقال أن هذا من الخير العظيم الذي فات الصحابة هل يقول هؤلاء أن هذا من الخير العظيم الذي فات الصحابة والدخير لهؤلاء هل يقولون ذلك أو أنه من الأمور التي لا أصل لها في دين الله ولهذا لم يفعلها الصحابة لا ليست من مما شرعه الله ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ماذا نقول عند زيارة القبور قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ارشدهم إلى خير ما يقال عند زيارة القبور والعلماء رحمهم الله قديما قالوا كلاما معنا أنه لم تفعل بدعه إلا وأميتها في مقابلها سنة هؤلاء الذين يقرؤون الفاتحة عند زيارة القبور كثير منهم لا يعرفون أصلا السنة عند زيارة القبور التي وجه النبي عليه الصلاة والسلام الأمة لأن يقولوه عند زيارة القبور فهذا العمل مما لا أصل له وبعضهم يقرأها بنية إهداء ثوابها للموتى ومن أين لك هذا العمل؟ ومن أين لك هذا العمل ثم تأمل ما أشار إليه المصنف رحمه الله عندما تقرأ عند القبور الفاتحة عندما تقرأ الفاتحة عند القبور وتقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم هل تأملت في عملك هذا هل هو من الصراط المستقيم أو هو مخالف له الشيخ رحمه الله قال فيها الرد على المبتدعين هل تأملت وانت تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم عند القبور؟ هل تأملت ان هذا العمل نفسه من الصراط المستقيم الذي شرع لنا او ليس منه ان قلت من الصراط المستقيم قيل لك هات الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه شرع ذلك لامته لاننا نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الصراط المستقيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام كاملا غير منقوص ما ترك شيئا من صراط الله المستقيم إلا بينه ولم يمت حتى أنزل الله في ذلك تنصيصا وتبينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد عليه الصلاة والسلام فلن يكون دينا إلى قيام الساعة إذن سورة الفاتحة قراءتها عند المقابر عمل لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل عليه في سنته صلى الله عليه وسلم أما إذا كان طريقة الاستدلال عند الإنسان طريقة أخرى فهذا مقام آخر يعني بعض الناس إذا أراد أن يستدل ما يعتني بهذا الباب باب قال الله قال رسوله بعضهم إذا أراد أن يناقش في هذا الباب حتى الفاتحة ما تريدون أحد يقرأها فاتحة الكتاب بعض سوره ما تريدون أحد يقرأها ما أحد ينهاك عن قراءة الفاتح لا أحد ينهاك عن قراءة الفاتح أحد السلف رأى شخصا يصلي بعد العصر يتنفل بعد صلاة العصر فنهاه عن ذلك قال سبحان الله تنهاني عن الصلاة والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة قال أنا ما انهاك عن الصلاة ما أحد ينهى عن الصلاة ولكن انهاك عن مخالفة مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس انا انهاك عن مخالفه النبي هدي النبي عليه الصلاه والسلام لا من الذي ينهى عن قراءه الفاتحه ومن الذي ينهى عن الصلاه ومن الذي ينهى عن ذكر الله لا احد ينهى عن ذلك وانما الذي ينهى عن مخالفه السنه ومخالفه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم هذا يقول احسن الله اليك هل يجوز ان نقرا الفاتحه لشفاء مريض او لفك كرب أو قراءتها تلبية لرغبة أحد الأصدقاء في المسجد النبوي أو الحرم المكي هذه الآن عدة أمور أولا قراءتها للشفاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية وتسمى سورة الفاتحة الشافية من أعظم ما يقرأ للإستشفاء في سورة عظيمة تقرا للاستشفاء إذا كان الإنسان هو في نفسه مريض أو أحد أولاده أو اقربائه مريض فيقرأ عليه وينفث بسورة الفاتح هذا من أعظم ما يستشفى به ويطلب به الشفاء أن تقرأ وينفث فيها على على النفس أو على المريض هذا من أعظم ما يستشفى به وابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي يقول بقيت مدة في مكة تصيبني أمراض وليس عندي دواء ولا أعالج نفسي إلا بالفاتحة وكنت أشفى ما يقول ما عندي أدوية وإنما كنت أعالج نفسي من أمراض كانت تصيبني بالفاتحة فالفاتحة الشافية فقراءتها على النفس للشفاء أو قراءتها على مريض للشفاء هذا لا, لا, لا, لا إشكال فيه وتسمى الشافية ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه السورة ذكر أسماء عديدة لهذه السورة منها الشافية ومنها الروقية الرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي سعيد وما يدرك أنها رقيه أما في, في فك كرب في القرآن كله القرآن كله طمأنين للقلوب الفاتحة وغير الفاتحة فقراءة القرآن لزوال الكرب أعظم ما تطرد به الكربات ذكر الله وأعظم ما يذكر به تعالى قراءة القرآن والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا قرأ الإنسان الفاتحة وأيضا قرأ غيرها من سور القرآن ليزول ما في قلبه من حزن أو ألم أو كرب أو شده هذا أيضا لا حرج فيه ولا إشكال قراءته التلبية لرغبة بعض الأصدقاء الفاتحة في الحرب. هذا لا أصل له هذا لا أصل له يعني يقرأه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام عن, عن زميل الله أو عن صاحب الله أو صاحب بذلك ذلك هذا لا أصل له وإنما يقول لزميله أكثر أنت من عبادة الله وقراءة الفاتحة وقراءة غيرها من سور القرآن وتؤجر بكل حرف عشر حسنات. نعم يقول ما هي أعظم وسيلة لكي يعلق العبد قلبه بربه جل جلاله هذا مقام عظيم جدا وما أحوج قلوبنا إلى تحقيق هذا المقام أن يحقق الإنسان حسن الصلة بالله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم التفات القلب إلى غيره هذا مقام عظيم ويحتاج في, في تحقيق هذا المقام إلى أمور عديدة وممن يعني فصل وأفاد وأجاد في, في هذا إفادات عظيمة من القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وخاصة في بعض المنازل التي أوضحها رحمه الله تعالى الإضاح الوافي النافع المفيد وعلى كل العبد في هذا المقام يجاهد نفسه والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويسأل ربه دائما يلح على الله تبارك وتعالى والله جل وعلا لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه أيضا يعتني بالعلم الشرعي وخاصة العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهذا أعظم ما يقوي صلة العبد بربه فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وايضا يعتني العبد بأن يغلق النوافذ التي تدخل عليه الدواخل والواردات السيئة فيغلق هذه النوافذ التي تدخل عليه أمراضا لقلبه أرأيتم يا اخوان الآن لو كان الإنسان في بيته وبدأ والنافذة مفتوحة وبدأ يجد رائحة دخان كريه أو رائحة خبيثة سيئة تأتي هل تجده يترك النافذة مفتوحة أو يغلقها يغلقها لأنه إذا أغلقها أغلق طريقة دخول هذه فإذا أراد الإنسان أن يبقى قلبه سليما عليه أن يغلق النوافذ التي تدخل على قلبه الأمراض والقلب يمرض بحسب الواردات بحسب الواردات التي ترد عليه فإذا كان الإنسان يريد أن ينظر إلى المحرمات ويستمر المحرمات ويستمر في هذا السماع وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى قلبه سليما متعلقا بالله يكون حاله ما من ما كحال ما, ما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال لو إياك إياك أن تبتل بالماء ما يمكن فاذا إغلاق النوافذ التي تضعف القلب وتضعف الإيمان هذا أيضا من المطالب العظيمة نسأل الله لنا وجميعنا التوفيق اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها